يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتوا عيلة فسوف الله من فضله إن شاء İnne Allaha alimun hakim